نْ أَن زَلكِتابَ الذي جَ أَبِهِ مسَور وَهُدَلّ سِتَجَالُونَ قُلْمَنْ أَ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها وَتُهِينُكَ كثيراً وَعُلِّمْتُم ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَ 119. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 110. وآذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها 111. وآذا كتاب أنزلناه مبارك الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِكٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ فَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا والذين يؤمنون في الآخرة يؤمنون به وهم على طلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن أظلم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 إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا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 وَلَ قَدجِتُم نَابُ رَادَكَمَا خَلَقُكُمْ أَوْ وَلَ مَرّتون وَتََكتُمْ مَا خَنَكُمْ وَر وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ وَذِكْرُنَا فَمُشْفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لََتفَق بَنَكُ وَضَلَّعَنكُم مكُم تُم تَزمون يفَت فَقركُم